حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان تزن بريبة وتصبح غرزة من لحوم الغواتي حليلة خير ناسين ومنصب نبي الهدى والمقومات الفواضل حليلة خير ناسين ومنصب نبي الهدى والمكرمات الفواضلين حليلة خير الناس حليلة ومنصبا فبي الهدى والمكرمات الفواضلين عقيلة حين من لؤيب غالب كرام صعي مجدها غير زائل حصان رزان ما تزن بريب ما تزن من لحوم الغواث ملهبه قد طيب الله خيمها وطهرها آمين كل و ما تزن بريبة وتصبح الغوافل فان كنت قاد قلت الذي قد فلا رفعت الي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 وتصبح غرفة من لحوم الغوافل فكيف هودي ما حيت ونصرات لآل نبي الله المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفة له رتاب عال على الناس كلهم تقاصى عنه سورة المتطاولين حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم ا ايت كل يوم في لكن له من المحصنات ويرذات مَا حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرث مِنْ وتصبح غرذه من لحوم الغواثل حصان رزان رزان رزان حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغواف حصان غزان ما تزن وتصبح